أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنزله في ليلة القدر وما أجركما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف جنة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم, بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها والروح بإذن ربّهم, بإذن ربهم كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر